أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا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 وألقوا في الأرض رواسي بِكُمْ تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم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 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْظُوهُ يَا بُنِيَ لَا تُشْرِكْ فِي اللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَةً أُمْمُهُ وَهُنَّ عَلَى وَهُنَّ وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أَنْ تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَبَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ مِنْ خَرْدَلٍ فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وَقُصِّدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْمُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ إِنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ حَمِيرٍ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً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 كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئه بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب غليظ ولئن 119. وما سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 110. في السماوات والأرض إن الله هو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 Allah عز وجل يعده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري